أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا وان خفتم ُ الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء م ث ن ا وثلاث ورباع فان خفتم ُ الا تعبدوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا َاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نَفْسًا هَنِيْئًا مَّرِيْءًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ فَكُلُوهُ أَمْوَالَكُمُ نِحْلَةٌ لَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ فَإِنْ طِبْنَ عَنْ مِّنْهُ قِيَابًا لَكُمْ وَارْزُقُوهُمْ شَيْءٍ 奴を奏でてくれて ك س و ه, ه م وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا ا ل ي ت ا م ا حتى إ ذ ا بلغوا النكاح ف إ ن انستم منهم رشدا فادفعوا إ ل ي ه م أ م و ا ل ه م ولا ت أ ك ل و ه ا إ س ر ا ف ا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا ف ل ي أ ك ل بالمعروف ف إ ذ ا دفعتم إ ل ي ه م أ م و ا ل ه م ف أ ش ه د و ا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان و ا ل أ ق ر ب و ن وللنساء نصيب مما ترك الوالدان و ا ل أ ق ر ب و ن مما قل منه أ و كثر نصيبا مفروضا و إ ذ ا حضر ا ل ق س م ة أ و ل و القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذ ر ي ة ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إ ن الذين ي أ ك ل و ن أ م و ا ل اليتامى ظلما إ ن م ا ي أ ك ل و ن في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أ و ل ا د ك م للذكر مثل حظ الانثيين ف إ ن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك و إ ن كانت و ا ح د ة فلها النصف و ل أ ب و ي ه لكل واحد منهما السدس مما ترك إ ن كان له ولد ف إ ن لم يكن له ولد وورثه أ ب و ا ه ف ل أ م ه الثلث ف إ ن كان له إ خ و ة ف ل أ م ه السدس من بعد وصيه يوصي بها أ و دين آ ب ا ؤ ك م و أ ب ن ا ؤ ك م لا تدرون أ ي ه م أ ق ر ب لكم نفعا ف ر ي ض ة من الله إ ن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أ ز و ا ج ك م إ ن لم يكن لهن ولد ف إ ن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصيه, من بعد وصية يوصين بها أ و دين ولهن َُّ الربع ُُُّ مما َِّ تركتم ََُْ ان لم َْ يكن َ لكم ُْ ولد ََ ف َ إ ِ ن ْ كان ََ لكم َُْ ولد ٌََ فلهن َََُّ الثمن ُُُّ مما َِّ تركتم ََُْْ من ِْ بعد َِْ وصيه ََِّ ة توصون َُ بها َِ أ او ْ دين و إ ن كان رجل ي و ر ث ك ل ا ل ة أ و ا م ر أ ة وله أ خ أ و أ خ ت فلكل واحد منهما السدس ف إ ن كانوا أ ك ث ر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد و ص ي ة من بعد و ص ي ة يوصى بها أ و دين غير مضاد و ص ي ة من الله والله عليم حليم تلك حدود الله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 يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي ي أ ت ي ن ا ل ف ا ح ش ة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أ ر ب ع ة منكم ف إ ن شهدوا ف أ م س ك و ه ن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أ و يجعل الله لهن سبيلا والذين ي أ ت ي ا ن ه ا منكم فاذوهما ف إ ن تابا و أ ص ل ح ا ف أ ع ر ض و ا عنهما إ ن الله كان توابا رحيما إ ن م ا ا ل ت و ب ة على الله للذين يعملون السوء ب ج ه ا ل ة ثم يتوبون من قريب ف أ و ل ئ ك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست ا ل ت و ب ة للذين يعملون السيئات حتى إ ذ ا حضر أ ح د ه م الموت قال إ ن ي تبت ا ل آ ن و ل ل ذ ي ن يموتون وهم كفار أ و ل ئ ك اعتدنا لهم عذابا أ ل ي م ا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا يحل لكم أ ن ترثوا النساء كرها ولا تعظلوهن لتذهبوا ببعض ما آ ت ي ت م و ه ن إ ل ا أ ن ي أ ت ي ن ب ف ا ح ش ة م ب ي ن ة وعاشروهن بالمعروف ف إ ن كرهتموهن فعسى أ ن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف ت أ خ ذ و ن ه وقد أ ف ض ى بعضكم إ ل ى بعض و أ خ ذ ن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء إ ل ا ما قد سلف إ ن ه كان ف ا ح ش ة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أ م ه ا ت ك م وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات ا ل أ خ وبنات ا ل أ خ ت و أ م ه ا ت ك م التي أ ر ض ع ن ك م و أ خ و ا ت ك م من الرضاعه و أ م ه ا ت نسائكم وربائبكم التي في, في حجوركم من نسائكم ل موسوعه ت ك ا دخلتم ن ف ل النابلسي جناح من للعلوم ا أ ت ج ع و الاسلاميه بين ا أ خ ت ي ان الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء الا ما ملكت أ ي م ا ن ك م كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أ ج و ر ه ن ف ر ي ض ة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد ا ل ف ر ي ض ة إ ن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت, أيمانكم فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذل اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات احدا ن فَإِذَا فَإِنْ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ الْعَذَابِ ذَلِكَ مَا الْمُحْصَنَاتِ الْعَنَةَ أُحْصِنَّ أَتَيْنَ وَأَنْ مِنَ لِمَنْ مِنْكُمْ تَصْبِرُوا خَشِيَ خَيْرٌ عَلَى لَكُمْ وَاللَّهُ ا ل ة وا ل ه ぉゆ」「ふぉِ ي ぉٌ 「唯一の命 ا 守るために」 يريد الله أ ن يخفف عنكم وخلق ا ل إ ن س ا ن ضعيفا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا ت أ ك ل و ا أ م و ا ل ك م بينكم بالباطل إ ل ا إ ل ا أ ن تكون ت ج ا ر ة عن تراض منكم ولا تقتلوا أ ن ف س ك م إ ن الله كان بكم رحيما ومن ََ يفعل ََْ ذلك ََِ عدوانا َُْ وظلما ًَُْ فسوف ََ نصليه ُِِْ نارا َ وكان ََ ذلك ََِ على ََ الله َِّ يسيرا ًَِ إ ِ ن تجتنبوا ََِْ كبائر ََِ ما َ تنهون ََُْ عنه َُْ نكفر َِْ عنكم َُْ سيئاتكم ََُِْ وندخلكم َُُِْْ مدخلا ًَُْ كريما ًَِ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن و ا س أ ل و ا الله من فضله إ ن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان و ا ل أ ق ر ب و ن والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم إ ن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال ق و ق ا م و 様 على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما فقو うよう م و うように فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي ل ا تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن ا في المضادع و ا ض ر ب و ن فإن أ ط ع は ك م فلا ت ب いよう ع ل ي ه ن سبيلا إن الله كان عليا ك ب, ا إ ق ق ب ك ك ي ر 出 وإن خفتم شقاق بينهما ف ا うに思い出してく م ないように ه い出してくれないように思い出してくれないように思 وفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا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 「今夜は何をしてくれないかわからない」 وكان الله بهم عليما ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤت من لدنه اجرا عظيما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 يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تقربوا ا ل ص ل ا ة و أ ن ت م سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا, ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا و إ ن كنتم مرضى أ و على سفر او جاء أ ح د منكم من الغائط أ و لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا الم تر إ ل ى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله ويريدون ان تضلوا السبيل والله أ ع ل م ب أ ع د ا ئ ك م وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع わ فلا يؤمنون إلا قليلا يا أ ي ه ا الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها, أن نطمس وجوها فنردها على أ ذ ب ا ر ه ا أ و نلعنهم أو ن ل ع ن ه م كما لعننا أصحاب السبت ウ ك َ ا ن أ م ْ ر ُ ا ل ل ه م ف ع و ل ً ا イ ن ا ل ل ه ل ا ي َ غ ف ِ ر أ ن ي ش ر َ ك ب ه و ي َ غ ف ِ ر م ا د و ن ذ ل ك ل م ن ي ش ا ء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله ل ك ذ ب وكفى به إ ث م ا مبينا الم تر إ ل ى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون ويقولون للذين كفروا هؤلاء أ ه د ا من الذين آ م ن و ا سبيلا اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا ام يحسدون الناس على ما آ ت ا ه م الله من فضله فقد آ ت ي ن ا آ ل ابراهيم الكتاب والحكمه و آ ت ي ن ا ه م ملكا عظيما فمنهم من آ م ن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إ ن الذين كفروا ب آ ي ا ت ن ا سوف نصليهم نارا 私 ل ちはこの世を変えたのはこの ل を変えたのは ز の世を変えた والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها أ ب د ا لهم فيها أ ز و ا ج م ط ه ر ة وندخلهم ظلا ظليلا إ ن الله ي أ م ر ك م أ ن تؤدوا ا ل أ م ا ن ا ت إ ل ى أ ه ل ه ا و إ ذ ا حكمتم بين الناس أ ن تحكموا بالعدل إ ن الله ن ع ن ما يعظكم به إن الله كان م يها الذين آ م ن و ا آ, أ ط, وا وأ ط ول ول ي ع و ا الله و أ ط ي ع و ا الرسول و أ و ل ي ا ل أ م ر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه إ ل ى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر ذلك خير واحسن تاويلا أ ل م تر إ ل ى الذين يزعمون أ ن ه م آ م ن و ا بما أ ن ز ل إ ل ي ك وما أ ن ز ل من قبلك يريدون أ ن يتحاكموا إ ل ى الطاغوت وقد أ م ر و ا أ ن يكفروا به ويريد الشيطان أ ن يضلهم ضلالا بعيدا و إ ذ ا قيل لهم تعالوا إ ل ى ما أ ن ز ل الله و إ ل ى الرسول ر أ ي ت ا ل م ن ا ف ق ي ن يصدون عنك صدودا فكيف إ ذ ا أ ص ا ب ت ه م م ص ي ب ة بما قدمت أ ي د ي ه م ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا إ ح س ا ن وت ا وتوفيقا 「うらやいか الذين يعلم الله ما في قلوبهم」「ファーリオ ع ワイドハイドハイドハイドハイドハイドハ ه ドハイドハイドハイドハイドハイドハイドハイドハイドハイドハイドハイドハイドハ ولو أ ن ه م اذ ظلموا أ ن ف س ه م جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أ ن ف س ه م حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أ ن ا كتبنا عليهم أ ن اقتلوا انفسكم أ و اخرجوا من دياركم ما فعلوه إ ل ا قليل منهم ولو أ ن ه م فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم و أ ش د تثبيتا و إ ذ ا ل آ ت ي ن ا ه م من لدنا أ ج ر ا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما yutع مع أنعم عليهم الله والرسول الذين الله فأولئك من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا ايها الذين آ م ن و ا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وان منكم لمن ليبطئن فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا ولئن َِ أ َ ص َ ا ب َ ك م ْ فضل َْ من َِ الله َِّ ليقولنك َََََُّ أ َ ل م تكن بينكم ُ وبينه ََْ موده َ يا ليتني كنت معهم يا َ ليتني ََِْ كنت ُُْ معهم ََُْ ف َ أ َ ف ُ و ز َ فوزا ًَْ عظيما ًَِ فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا ب ا ل آ خ ر ه ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما وَمَا تُقَاتِلُونَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ يَكُولُونَ لَكُمْ مِنَ ال مِنْ الظَّالِمِ لَا اللَّهِ الرِّجَالِ الَّذِينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا الْقَرْيَةِ أَهْلُهَا سَبِيلِ فِي هَذِهِ وَجَعَلْ ع ل ن ا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آ م ن و ا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت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 فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل القريب قل متاع الدنيا قليل و ا ل آ خ ر ة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أ ي ن م ا تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج م ش ي د ة وَإِنْ تُصِبْهُمْ ح س 私たちはこのよう ل 思い出 ه てくِているِ ن ْ私ِ ا は ل い出 ل てくれ ه ِると إ に、私たちは思い出ْてくれているときに、私たちは思いُ ه てくれているときに、私たちは思い出してく ل ているときに、私た ل は思い出してくれ ل いると ه に、ل َちは思い出しَ ا れて ل َ ا きُ私 ل ちは思い出 ل てくَているときに、私たちは思い出してくれているときに、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 من يطع الرسول فقد أ ط ا ع الله ومن تولى فما أ ر س ل ن ا ك عليهم حفيظا ويقولون ط ا ع ة ف إ ذ ا برزوا من عندك ب ي ة ط ا ئ ف ة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم, فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا افلا يتدبرون ا ل ق ر آ ن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا و إ ذ ا جاءهم أ م ر من ا ل أ م ن أ و الخوف أ ذ ا ع و ا به ولو ردوه إ ل ى الرسول و إ ل ى أ و ل ي ا ل أ م ر منهم لعلمه الذين يستنبقونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إ ل ا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إ ل ا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أ ن يكف ب أ س الذين كفروا والله أ ش د ب أ س ا و أ ش د تنكيلا من يشفع ش ف ا ع ة ح س ن ة يكن له نصيب منها ومن يشفع ش ف ا ع ة س ي ئ ة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا الله لا اله الا هو ليجمعنكم إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة لا ريب فيه ومن أ ص د ق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أ ر ك س ه م بما كسبوا أ ت ر ي د و ن أ ن تهدوا من أ ض ل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وادوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إ ل ا الذين يصلون إ ل ى قوم بينكم وبينهم ميثاق أ و جاءوكم حصرت صدورهم أ ن يقاتلوكم أ و يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ف إ ن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم و أ ل ق و ا إ ل ي ك م السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آ خ ر ي ن يريدون أ ن ي أ م ن و ك م و ي أ م ن و ا قومهم كلما ه د و ا إ ل ى ا ل ف ت ن ة أ ر ك س و ا فيها ف إ ن لم يعتزلوكم ويلقوا إ ل ي ك م السلم ويكفوا ا ي د ي ه م فخذوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ف ق ف ت م و ه م و أ و ل ئ ك م جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أ ن يقتل مؤمنا إ ل ا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير ر ق ب ة م ؤ م ن ة و د ي ة م س ل م ة فتحرير ر ق ب ة م ؤ م ن ة و د ي ة م س ل م ة إ ل ى أ ه ل ه إ ل ا أ ن يصدقوا ف إ ن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير ر ق ب ة م ؤ م ن ة و إ ن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه م س ل م ة إ ل ى أ ه ل ه وتحرير ر ق ب ة م ؤ م ن ة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ت و ب ة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه و أ ع د له عذابا عظيما يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن أ ل ق ى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض ا ل ح ي ا ة الدنيا فعند الله مغالم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إ ن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير ا و ل الضرر والمجاهدون في سبيل الله ب أ م و ا ل ه م و أ ن ف س ه م فضل الله المجاهدين ب أ م و ا ل ه م و أ ن ف س ه م على القاعدين د ر ج ة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أ ج ر ا عظيما درجات منه ومغفره و ر ح م ة وكان الله غفورا رحيما إ ن الذين توفاهم الملائكه ظالمين انفسهم قالوا فيم ا كنتم قالوا كنا مستضعفين في ا ل أ ر ض قالوا أ ل م تكن أ ر ض الله و ا س ع ة فتهاجروا فيها ف أ و ل ئ ك م أ و ا ه م جهنم وساءت مصيرا إ ل ا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا ف أ و ل ئ ك عسى الله أ ن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في ا ل أ ر ض مراوما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إ ل ى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أ ج ر ه على الله وكان الله و ف و ر ا رحيما واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم أ ن يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم ف إ ذ ا سجدوا فليكونوا من ورائك و ل ت أ ت ط ا ئ ف ة أ خ ر ى لم يصلوا فليصلوا معك و ل ي أ خ ذ و ا حذرهم و أ س ل ح ت ه م ود الذين كفروا لو تغفلون عن أ س ل ح ت ك م و أ م ت ع ت ك م فيميلون عليكم ميله و ا ح د ة ولا جناح عليكم إ ن كان بكم أ ذ ى من مطر أ و كنتم مرضى ان تضعوا أ س ل ح ت ك م وخذوا حذركم إ ن الله أ ع د للكافرين عذابا مهينا ف إ ذ ا قضيتم ا ل ص ل ا ة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ف إ ذ ا ط م أ ن ن ت م ف أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة إ ن ا ل ص ل ا ة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إ ن تكونوا ت أ ل م و ن ف إ ن ه م ي أ ل م و ن كما ت أ ل م و ن وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أ ن ف س ه م إ ن الله لا يحب من كان خوانا اثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إ ذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في ا ل ح ي ا ة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه امن أم يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إ ث م ا فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه او إ ث م ا ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت ط ا ئ ف ة منهم أ ن يضلوك وما يضلون إ ل ا أ ن ف س ه م وما يضرونك من شيء و أ ن ز ل الله عليك الكتاب و ا ل ح ك م ة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إ ل ا من أ م ر ب ص د ق ة أ و معروف أ و إ ص ل ا ح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت م ص ي ر ا إ ن الله لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولامنينهم ولامرنهم فليبتكن آ ذ ا ن الانعام ولامرنهم ولا فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا أ و ل ئ ك ماواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا ي ج ز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أ و أ ن ث ى وهو مؤمن ف أ و ل ئ ك فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل ل ل ه يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء ا ل ا ت ي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أ ن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان و أ ن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير ف إ ن الله كان به عليما و إ ن ا م ر أ ة خافت من بعلها نشوزا أ و إ ع ر ا ض ا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير و أ ح ض ر ت ا ل أ ن ف س الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما وان يتفرق عيون الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم و إ ي ا ك م أ ن اتقوا الله و إ ن تكفروا ف إ ن لله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض وكفى بالله وكيلا إ ن ي ش أ يذهبكم ايها الناس ويات ي ب آ خ ر ي ن وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا و ا ل آ خ ر ه من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا و ا ل آ خ ر ة وكان الله سميعا بصيرا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أ ن ف س ك م أ و الوالدين و ا ل أ ق ر ب ي ن إ ن يكن غنيا أ و فقيرا فالله أ و ل ى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا يا ايها الذين آ م ن و ا آ م ن و ا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله و انزل ل الذي ك ت ا ب من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ا ل آ خ ر فقد ضل ضلالا بعيدا ان الذين آ م ن و ا ثم كفروا ثم امنوا ثم, كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين ب أ ن لهم عذابا أ ل ي م ا الذين يتخذون الكافرين أ و ل ي ا ء من دون المؤمنين أ ي ب ت غ و ن عندهم العزه فان العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آ ي ا ت الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم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 وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إ ن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم و إ ذ ا قاموا إ ل ى ا ل ص ل ا ة قاموا ك س ا لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إ ل ا قليلا مذبذبين بين ذلك مذبذبين بين ذلك لا إ ل ه هؤلاء ولا إ ل ه ه و ل ا ء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تتخذوا الكافرين أ و ل ي ا ء من دون المؤمنين أ ت ر ي د و ن أ ن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إ ن المنافقين في الدرك ا ل أ س ف ل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا و أ ص ل ح و ا واعتصموا بالله و أ خ ل ص و ا دينهم لله ف أ و ل ئ ك مع المؤمنين وسوف يؤت الله ا ل م ؤ م ن ي ن أ ج ر ا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إ ن شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إ ل ا من ظلم وكان الله سميعا عليما إ ن تبدوا خيرا أ و تخفوه أ و تعفو عن سوء ف إ ن الله كان عفوا قديرا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أ ن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ويريدون أ ن يتخذوا بين ذلك سبيلا أ و ل ئ ك هم الكافرون حقا و أ ع ت د ن ا للكافرين عذابا مهينا والذين آ م ن و ا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أ ح د منهم أ و ل ئ ك سوف يؤتيهم أ ج و ر ه م وكان الله غفورا رحيما ي س أ ل ك أ ه ل الكتاب أ ن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد س أ ل و ا موسى أ ك ب ر من ذلك فقالوا, فقالوا ارنا الله ج ه ر ة ف أ خ ذ ت ه م ا ل ص ا ع ق ة بظلمهم ثم اتخذوا العدل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت و أ خ ذ ن ا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم ا ل أ ن ب ي ا ء بغير حق وقولهم, وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إ ل ا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إ ن ا قتلنا المسيح عيسى ب ن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم و إ ن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إ ل ا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إ ل ي ه وكان الله عزيزا حكيما وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا و أ خ ذ ه م الربا وقد نهوا عنه واكلهم أ م و ا ل الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أ ل ي م ا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أ ن ز ل إ ل ي ك وما أ ن ز ل من قبلك والمقيمين ا ل ص ل ا ة والمقيمين ا ل ص ل ا ة والمؤتون ا ل ز ك ا ة والمؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر أ و ل ئ ك سنؤتيهم أ ج ر ا عظيما إ ن ا اوحينا إ ل ي ك كما أ و ح ي ن ا إ ل ى نوح والنبيين من بعده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 رسلا مبشرين وملذرين لئلا يكون للناس على الله ح ج ة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أ ن ز ل إ ل ي ك أ ن ز ل ه بعلمه و ا ل م ل ا ئ ك ة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن ان ل ذ ي ك ف ر و الذين كفروا وصدوا عن س ب ي الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ا ل قد إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إ ل ا طريق جهنم خالدين فيها أ ب د ا وكان ذلك على الله يسيرا يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خيرا لكم وان تكفروا فان لله ما في السماوات والارض وكان الله عليما حكيما يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق إ ن م ا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته أ ل ق ا ه ا إ ل ى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ث ل ا ث ة انتهوا خيرا لكم إ ن م ا الله إ ل ه واحد سبحانه أ ن يكون له و ل د له ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أ ن يكون عبدا لله ولا ا ل م ل ا ئ ك ة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إ ل ي ه جميعا فاما الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون, لهم ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا ف أ م ا الذين آ م ن و ا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في ر ح م ة منه وفضله ويهديهم إ ل ي ه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امر هلك ليس له ولد وله أ خ ت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إ ن لم يكن لها ولد ف إ ن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك و إ ن كانوا إ خ و ه رجالا ونساء فللذكر ن ث ل حظ ا ل أ ن ث ي ي ن يبين الله لكم أ ن تضلوا والله بكل شيء عليم